No ramazan, and بيبقى مينا وتصني ما خش و الحبيب كل الأمور تتكات. وبصلاة المصطفى كل الأمور تتفكى أبا عليه سلام وارحب عيوت تتبكى يا بغة يوم منظر وسان المدينة وماكة سوف النور بأسفية أسمي وأصلي وتعزب من لو مغيط في ذكر طحية عظامي ولا أمرت نصيبنا وتقرنا سهامي Yeah العيود نظرة عمايا سوف ما او Regal لفتت بعيولها وعن عماية وعن مصقم وعن جوال مره قريه ومعناها لو طير تموت تموت